Good God صلاة الله وسلامه يا اهل بيت النبوة والاضباه مثل <مش Corporation> عليكم صلاة الله وسلامه <مش> وياكم وياكم للنهاردة <مش> اهل الخليج تسبقوا يوم المسرات اهل الخليج تسبقوا يوم المسرات اهل السعودية اللي فوق اهل اليماني و اهل الامارات للكويت وعمان وقطر محلى الله اجاد الكويت وعمان وقطر محلى الله كل من مدح حال النبي بجمل الابيات بجمل الابيات والله ما يني سل بحرني تاجعل راس وعيني ما ينسى تاج على وما حل اهل المنامه ارياحيه وابتسامه ما حل اهل المنامه ارياحيه وياكم وياكم للنهايه فحل عطر برض القطيف وشاده انوار فحل برض القطيف وشاده بين الحس وسهاد ميلاد عرسان وتناقلت افراحهم من دار الادار وتناقلت من دار ويش عيدكم بهالسهره قالوا فرح للعتره هلا ويش عيدكم ويل المحب زايد هياامه يفرح ويبعث سلامه ويل المحب زايد هياامه يفرح ويبعث سلامه وياكم وياكم لنهال يا اهل بيت النوبوه والاضابه الله وسلامه, يا الله وسلامة <تصفيق> الكويت يا محلاها عنها ما الكويت يا محلاها عنها ما نسيك شمعه خليج الخير وهم عزي وجاي جت لي بدبي والنور زاهي جت لي امارات بدبي والنور زاهي والشارجه و ابو ظبي الممدوح يا اهل القطار يا اهل المحابه معدن ذهب والطينه طيبه يا اهل القطار يا اهل معدن ذهب والطينه طيبه وياكم وياكم ل نهايه يا البيت النبوة واللي نوفمبر مثل صلاة الله وسلام الله يطيب اعمان طيب الله يطيب عمان طيب شباب قوم يا احلى بيت الرساله بيت الرساله كلهم شعب واحد ومعروفه خصاله كلهم شعب واحد ومعروفه خصاله العجم والاواتيه في ابها حاله في ابها حاله وبحر نمنه لعمان سنة اخوات بحارنا من اهل عمان اسمعوا الشيعة سنة اخوان ما تفرقهم الفتنة ذولا شيعة وذولا سنة والله ما تفرقهم الفتنة ذولا شيعة وذولا سنة اسمع وياكم wya kom lina ala